بسم الله الرحمن الرحيم قَالَهَا مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَاهِ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَاهِ تَنْزِيلًا مِنْ مَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَامِ الرحمن على العرش استوى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 الحسنى. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إذ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ قُثُّوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي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 ادُ اخْفِها لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنِ آمَنَ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرَدَى وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى قَالَ هي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 أخرى. لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فلعون إنه طبى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 بِثْتَسِينَ فِي أَهْلِ مَدِينَةٍ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرِ يَوْمِ مُوسَىٰ وَأَصْطَلَعْتُكَ لِنَفْسِي إِذْ هَبَ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَ فِي ذِكْرِي إِذْ هَبَا إِلَىٰ فرعون إِنَّهُ تَغَاضِّ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطبى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا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 الذي جعل لكم الأرض مهداه وسلك لكم فيها سبلا وسلك لكم فيها سبلا قناكم وفيها نعيدكم وبناها نخرجكم تارة أخرى، ولقد أرناه آياتنا كلها، فكذب وأبان. قال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 تَتَوَلَّى فِي الْعَوْنِ فَجَمَعَ كَيْدًا ثُمَّ أَتَانِ قال لهم موسى وإلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترا فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذا لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم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 إذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه إخيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك كَتَ الْقَفْمَ صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَاهُ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدُوا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّهَا أَرُونَا وَمُوسَى قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ أَذَنَ لَكُمْ إِن لك بيوكم الذي علمكم السحر فلا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلب أنك في جذوع نخل ولا تعلم أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقض ما أن تقاضي إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرحتنا عليه من السحر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 عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسرد عبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف تركا ولا تخشى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 أن والسلوان كلوا من طيبات ما أرزق لكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوان وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا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 سَفَنَثِي افَلَا يَرْضُونَ اَن لَا يَرْجِعُ اِلَيْهِم قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُنَّ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَوْ قَدْ قَالَ لَهُمْ أَعُوذُ لِمَنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُ بِهِ وَإِن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمرين قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلون ألا تتبعني أفعصيت أمرين قال يا لا أخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب فَمَا قال فما خطبك يا سامري. قال بصرت بما لم يبصروا به فقبرت قبضة من أثر رسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال خذها فإن لك في الحياة أن تقول لا مثاً وإن لك موعداً لن تخلفه وأنظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكف اللَّهُ حَلِقَنَّهُ ثُمَّ لَنَسِفَنَّهُ فِي الْيَمِينِ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 ويحمل يوم القيامة وزرا فالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا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 فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوجلا وخشعت الأصوات للرحمن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 فهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن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 ما لي ان يقضى اليك وحي وقض رب زدني علما ولو قد عاهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نتدل له عزما واذا قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا إبليس أبا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 أوسى إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يضل؟ فأكل منها فبدت لهم سوءات وما وطفيق يصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربّه فغوى. عليه وهدا قَالَ اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدا فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يسقى ومن أعرض عن ذكري فإن الَّذِي جَعَلْنَا لَهُ عَيْنَيْنِ أَعْمَى وَقَدْ كُنْتَ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ كَتَكَا آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى وَكَذَلِكَ نَجْزِي من أَسْرَفَ وَلَمْ يؤمن بآياتنا ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك وَثَمِرْ رَبَّكَ لَكَانَ لِزَامٌ وَأَجَلٌ مُسَمَّىٰ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبْحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُرُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْضِهَا وَمِنْ أَنَا وَالْلَّيْلِ فَسَبْحْ وَأَطْرَافًا لك تظلم ولا تمد عينيك الى ما استعنا به مِنْهُمْ منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ولا تمدن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 آية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا قالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربصون فَتَرَبصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهتدى